Allah فكرت ربي ربي يهتز شوقي إلى اللقاء. جل الله الله الله الله الله الله الله ما ما غرام من عرف الوصل او دراه يا فوز قوم بالله فاز فلم يروا, لم يروا في الوارى سواء Allah, Allah, Allah. Nani, ah, kreeg hij Kijken we op het scherm, scherm, ja